حطموا كل الملل هاي واسبقوا ركب العالي حطموا كل الملل هاي واسبقوا ركب العالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا ديننا محمد وارفعوا ديننا محمد صلى الله عليه وسلم لا تلينوا للاعدا لا تهنوا للاعدا لا تلينوا للاعدا لا تهنوا للاعدا قالوا في كل نادي انكم صحبوا محمدا انكم صحبوا محمدا حطمو ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطمو ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا ديننا محمد وارفعوا ديننا محمد في داجر المباد في عصر المساوي في داجر المباد في عصر المساوي افهموا كل مناوي انكم جنود محمد انكم جنود محمد حطموا ظلم الليال وسبقوا ركب العالي حطموا ظلم الليال وسبقوا ركب العالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا ديننا محمد وارفعوا ديننا محمد انتم نور الهدي يا انتم نور الحق رايه انتم نور الهدايا انتم نور الحق رايه حطموا قيد الغوايه وانشروا نور محمد وانشروا نور محمد حطموا ظلم الليان واسبقه ركب المعالي حطمه حط الملاي واسبقه ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا ديننا محمد وارفعوا ديننا محمد انت خاذلتم فشلتم او تخلليتم ندنتم انت خاذلتم فشلتم او تخلليتم ندنتم او تعاديتم خذلتم يا تلاميذ محمد يا تلاميذ محمد حطموه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 ليس فيهما ما يملو ليس في الاسلام ذله ليس فيهما ما يملو كل ما فيه يجنن انه دين محمد انه دين محمد حطموا الملالي واسبقوا ركب المعالي حطموا الملالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا ديننا محمدا وارفعوا ديننا محمد انما الاسلام قو واجب عد و افته انما الاسلام قو واجب عد و افته ونظام واخوه واتباع لمحمد واتباع لمحمد حطموا ظلمى الليالي واسبقوا ركب العالي حطموا ظلمى الليالي واسبقوا ركب العالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا ديننا محمدا وارفعوا ديننا محمدا حتمن وارفعو ديننا محمد حتمن وارفعو ديننا محمد